إيثوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين وهم عن دعائهم غافلون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 وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَكُونُونَ هَذَا إِفْكًا قَدِيمًا وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِوَنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ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 ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرآا وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني قال رب أدعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضام وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولى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 ما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الغون بما كنتم تستكبرون في الأرض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 من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون، فلو لَنَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ خُرْدَالاً أَلِهَّ بَلْظَلُوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْقُوْهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نفرا مِنَ الجن يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا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 بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يورد الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون أصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلتثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون